جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أ ي ه ا الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أ س ي ر دعني فقلبي لن يكون أ س ي ر ا ربي معي فمن الذي أ خ ش ى إ ذ ن ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي فمن إذن أخشى ما دام ربي يحسن ا ل ت د ب ي ر وهو الذي قد قال في ق ر آ ن ه وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى ونصيرا عيو بربك هاديا جاهلة